Bismillahirohmanirohim. Ya ayuhan Nabi, tetapi Allah, ولا قُلْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى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 وَمَا جَعَلَ أزْوَاجَكُمُ الَّذِينَ غَاِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمْمَهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عدل الله فإن لم تعلموا آباءهم فأخوانكم في إِنَّ وَمَا وَعَدَكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا An Nabi awalah bin Muminin min anfusihim wa azwajuh ummahatuh wa ulul arham bagdohum awalahib baghdin fi kitabillahi min al يفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسكورا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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُكُمْ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ وَمِنْ أَذِلَّةٍ مِنْكُمْ وَإِذَا غَشَّتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الْغُنُونَ هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورشوله إلا غرورا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارُجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ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 قل لن ينفعكم الفرار إن فراكم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً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 وَإِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ الْبَأْسُ إِلَّا قَلِيلًا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 بألسنة حداد أشحة على القير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وَإِذْ يَقْتُلُ الْأَحْزَابُ يَوْمَ لَئِنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَحْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَمْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال ردقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً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 li kitabim min sayafihim wa qadha fa fi qulubihim uba fariqan taqtununa wa ta'siruna fariqan wa awrathakum ardhahum wa وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُلِّ أَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِذْنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِنْ كُنْتُنَّ Turidin al-hayat dunia, wazinatha, fata'alaina umat tegkun, wa usirhkun sarah jamila. Wa in kuntun Dar al-Aakhirat, fa inna Allah a'adil muhsinat, fa inna Allah a'adil muhsinat min kurna ajaran منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت منكن kepada Allah dan kepada Jesus and kepada Allah dan zaangat dan graven dengan sesuatu dan kita elessness kita Tidak ada wanita yang mendekati orang yang beriman kecuali yang di antara mereka yang beriman. Jika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 والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات وَالْقَاشِعِينَ وَالْقَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمِينَ والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات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 وَإِذْ تَأَذَّنَ الرَّسُولُ لِقَوْمِهِ بِأَنَّ النِّعْمَةَ مِنَ اللَّهِ فَامْتَنُّوا بِهَا وَأَنَعَمَ عَلَيْكُمْ بِأَنَّكُمْ أَحْسَنتُمَا فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَتُبُّوا إِلَيْهِ وَحِينَ عُهْدَةِ اللَّهِ أَتَتْكُمْ صَاعِقَةٌ نَّزَلَتْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ تخ...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 untuk mengonena mengenai Allah yang saya kurang zat'a Who tak boleh puan berada di high Job dengan kota Allah Al-Quran Allah al-Quran tubewa oleh Katakan wa kana amru allahi qadara ma qudura alladhina yuballighuna risalati allahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Ma'kan Muhammadul Abadahadim dari rujalkum, walaik Rasulullah, wa qatman nabid, wa kan Allah b shayin ali ya. أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكم إِكَ كُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا Ya ayuhah النبي, إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وَأَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُكُن كَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 فما لكم عليهن من عِدَّة؟ فما لكم عليهن من عِدَّة تعتذرونها؟ فمَتِعُهُنَّ وسَرِحُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَا kepada expelled yang teda Shepherd dan apa yang ia bersin atau apa yang bergaul jest Allahained وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبثنا فيها سَاهِلَ النَّبِي إِن أَرَادَ النَّبِي أَن يَسْتَنكِحَ حَلالًا لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عليهم في أزواجهم وما ملكت Aymaluhum Likai la yakoon Alayka haraj Wakan Allah Gafura rahima Turgi man Tashat Minhun Wata Tuhui Ilyik Man Tashat مَنِ ابْتَغَى غَيْرَ مَنِ اعْتَزَلْتَ فَلَا دُونَنا حَاعَلَيْك ذَلِكَ أذِنَاءَ أَن تَطْرَأَ أَعْيُنُهُم وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا أَتَيْتَهُنَّ كُنُهُنُهُم و الله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أنت بدلا بهن من أزواج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 لَنَلَكُمْ إلَى قَعْمٍ غَيْرَ نَظِرٍ إِلَى هُوَ لَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَذَخُلُوا وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَذَخُلُوا فَإِذَا طعمتم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 ذٰلِكُمۡ أَطۡهَرُ لِقُلُوبِكُمۡ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمۡ أَن تُؤۡذُوا رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُواْ أَزۡوَٰجَهُۥ مِنۢ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 ابنائهم ولا ابنائهم ولا اخوانهم ولا ابنائهم ولا ولا ابنائهم اقواتهم Walā abnāi aqwatihin, walā nisāihiin, walā ma malkat aimanuhun, wa taqīn Allāh. In Allāhā kanā ala kulli shahidan innallaha wama la iktahu yusalluna <Sessus> ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima innalladhi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 تمنوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليك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 ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولا تجد لسنة الله تبديلا Yasaluk an nafs an ista'ah, Qul innama ailmuhaa 'inda Allah, Wa ma yudrikal ala ista'atatakun أن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، قالدين فيها أبدًا، لا يجدون وليا ولا نصيرا.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 Tak'na sadatna wa kubra, Anafah dzalul sabilah. Rabbna atihi muzgfini min al-'ghabib wal'anhum la'na kabira. ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا ايها الذين امنوا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 Razna al-amalat al-samaat wal-arz wal-jibat, fa abain ayahmilnya, wa ashfaqna minha, fa abain ayahmilnya, wa